بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم إ ن زلزله ا ل س ا ع ة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أ ر ض ع ت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس ولكن ومن هم من يجادل شديد ف ا ل ل ه بغير ع ل م ويتبع ي كل ش ط ا ن أنه مريد عليه كتب ء الله ه ويهديه ا ا ل ن ا س إ ن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من فإنا من من نطفة تراب ثم ثم من علقة ثم من في ريب البعث علقة ى موسوعه ض خ ل ق ة ل ن ا ب ل ك م ونقر س ي للعلوم الاسلاميه ل ومنكم من ت و اسماء ن من ك م يرد إلى أ غ ا ل ع م ر ل ك ي ل ا ي ع ل م س ن بعد علم ع ل شيئا و ت ى وَتَرَى ا لفضيله أ ر ض هَامِدَةً إ ذ ا أَنْزَلْنَا الدكتور ا م ز ت ب وَأَنْبَتَتْ ت محمد ن بأن كُلِّ ذلك الله ل زَوْجٍ هو بَهِيجٍ ا ق وأنه يحيي ا ل و وأنه ت ى على كل شيء ق ي راتب وأن ل س ا ع ة آ ي ة لا ر ف ي ه ا و أ ن ا ل ل ه ي ب ع ث من في ا ل ق ب و ر م و س و ن ه النابلسي ا للعلوم ه بغير الاسلاميه ثاني عطفه ل ي ض ل عن س ب ي ل ا ل ل ه له في الدكتور ن ي ا خزي ن الله ليس محمد للعبيد ومن الناس راتب ه خير أ النابلسي ن ل ى وجهه خس ا ل د ن ي ا ا و ل آ خ ر ة ذلك ه و ا ل خ س ر ا ن ا ل م ب ي ن ي د ع ومن دون ا ل ل ه م ا ل ا ي ض ر ه و م ا لا ي ن ف ع ه ذ ل ك هو ا ل ل ض ا ل البعيد ي د ع ومن ل ض ر ه أ ق ر ب من ن ف ع ه لبئس المولى ولبئس العشير إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار أ ن ه ر إ ا ل ل يفعل م ي ي يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى ثم ليقطع فلينظر يذهبا د من السماء ثم كان أن لن الله والآخرة إلى هل بسبب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 يصب من ف ولما ق رؤوسهم ا ح ي يصهر م م به ما في بطونهم و ارادوا ل ج ان يخرجوا منها من غم أ ع ي د و ا فيها وذوقوا عذاب الحريق إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ي ح لفضيله و ن الدكتور م محمد راتب النابلسي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى م ن ا ل ق و ل و ه د و النابلسي إ ى صراط الحميد إ ل ذ ي ويصدون ن عن كفروا س ي الله ا ل و م ج د الحرام ا ل ذ ج ع للعلوم ن ا ه ل ل ن ا سواء ا س ا ا ك ف فيه و ب ا د ن يرد فيه ب الاسلاميه ب م وإذ ن ل ب ي مكان ا ل ب ت تشرك ألا شيئا بي و ط ر بيت للطائفين ل ا ا ئ و ق موسوعه ي ن ا ا ل ل ر ك ع ج وأذن النابلسي أ ا للعلوم ا و ع ى كل ضامر يأتين من يأتين م ق ه الاسلاميه ا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 العتيق. ولكل ل أمة ج ع ن اسم من ك ليذكر ل ا س الله ع ل ى ما ر ز ق ه م من بهيمة الاول أ ف إ ل ه ك م إله و ا ح د فله أ س ل م و ا المخبتين الذين إذا ا وبشر ذكر ل ل ه وجلت قلوبهم و ا ل ص ا ب ر ي ن على م ا أ ص ا ب ه م و ا ل م ق ي م ا للعلوم ص م الاسلاميه رزقناهم ل ع فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا هالكم لعلكم تشكرون لينال الله هالكم ه ا و ل ا د ما ا ه ا و ل ك ن ي ناله ا ل تقوى منكم كذلك سخر هالكم لتكبروا الله على ما هداكم و بشر المحسنين إ ن الله يدافع عن الذي ن آ م ن و ان إ الله لا يحب كل خوان كفور أ ذ ن للذين لفضيله الدكتور م ا م د ر ا ل ب ا ل ن ه م ل ق د ي ر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 ف ض ي ل ا ن د ك ت و ر م ب ا ا فكاي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد أفلم في الأرض أو الأبصار في فتكون فإنها لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن القلوب التي يسمعون تعمى تعمى يسيروا بها آذان بها و لفضيله خ الدكتور ل ه و ع محمد راتب ا ل ف س ن ا ب ل ن ي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 ل ف ض ا ل د ك ت م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 ل ل ي د خ ن ه م مدخلا و ض و ن ه النابلسي ل ل ذ ل ك و م ن ع ا ق ب ب م ث ل م ا عوقب ب ه ثم بغي عليه لينصرنهم لعفو الله الله إن الله نغفو ذلك ب أ ن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل و أ ن الله سميع بصير أَلَمْ شركه أَنَّ ا ل أَنْزَلَ مِنَ الهدى س م مَاءً ا ء فَتُصْبِحُ شركه ض مُخْضَرَّةِ دعويه غير ربحيه ذات فِي ا ا ا ل س م و و مضمون ا ا فِي ل أ ر اجتماعي ل ل ه ل غ الْحَمِيدُ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 ان الله بالناس لرءوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر ودع إ ل ى ربك انك لعلى هدى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 ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أ ي ه ا الناس ضرب مثل ا فاستمعوا له إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه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 يا أيها الذين آ م ن و ا اركعوا و س ج د و ا و ع ب د و ا ربكم و ف ع ل و و ا الخير لعلكم ل ت ف ح ن و ج ا ه الله حق جهاده د و هو ا في حق ج ت ب ا وما ك م ج ع ل ع ل ي ك م في ا ل د ي ن من م حرج ل أبيكم إبراهيمه و س م ا ك و ا ا ل م م من س ل قبل ي وفي ن ه ذ ا ليكون ر س و ل ش ه ي د ا ع ل ي ك م وتكون موسوعه د النابلسي ع س م ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة و ا ع ت ص م ا ل ل ل ه هو و م ا ك م فنعم ا ل م و ل ا ن م ي ه